بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمن بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفروا عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم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 فإِنَّمَا نَنَمُّ بَعْضٌ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَنُعَاشِرُهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَنَنْتَصِرَ مِنْهُمْ وَلَكِنِ الْأَبَدُ وَضَعْفٌ بَعْضٌ وَمَنْ نُقْتَلُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يَضِلَّ عَمَلُهُ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 ذلك بأنهم كرهوا ما منزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاحبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أنسالها ذلك بأن الله مولى الذي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كفروا يَبْتَغُونَ مَرْضَاتِ رَبِّهِمْ وَيَقْبَلُونَ فِيهَا مَنَاصًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناسوا لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي موعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسم وأنهار من لبل لم يفوير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار أرسل المصطفى ولهم فيها من كل استمرات ونافرته من ربهم كمن هو خالد في النار وسكونا أم حمين فقد طع ومنهم من يستمع إليك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 فقد جاء أشراطها فأنا لَهُمْ إذا جاءتهم بكراهم فاعلم أنه لا لهم متقلّذكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة ذكر فيها القتال وأي سلّفين في قلوبهم النار وأي سلّفين في قلوبهم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 فَلَن نَّمَلَعَنَّهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَبْصَرَهُُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ يَرْتَدُّونَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كيروا ما نزل الله سنطلعهم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يغربون ذلهم ذلك بأنه اتبعوا ما أصطف الله وكره رضوانه وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم النار الذي يصرج الله أضوانهم ولو نشانا أرونا كهم أَلَسْتُ قَدْ أَنبَأْتُكُمْ عَنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُنْجِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَجْلُوَنَّ أَعْدَاءَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاءُوا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 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفاف فلا يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السدم وأنتم الأعلى والله معكم ولا يشركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يأتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إيشأ لكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج الله عنكم ها أنتم